بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفرنانا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلِّب رحمه الله تعالى بباب السواك وسنن وضوء ومن سننه تخليل لحية الكثيفة بالثائر المثلثة التي تستر البشرة فيأخذ كفا مما يضعون من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه نعم من السنن تخليل اللحية من السنن تخليل اللحية ولمام أحمد نص على أن هذا السنة وفعله واستدل بحديث عثمان أنه كان يخلل لحيته أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلي لحيته وبفعل الصحابة وبفعل الصحابة وقد نصل لما محمد على أن تخليل اللحية يجوز أن يكون مع غسل الوجه ويجوز أن يكون مع مسح الرأس فإن شئت أن تخلل مع غسل الوجه كما هو المتبادر وإن شئت أن تخلل مع مسح الرأس كما هو غير المتبادر لكنه نص حمه الله على جواز الأمرائيين ثم بدأ المؤلف بما يسمى بصفة التخليل لكن قبل هذا يقول المؤلف ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة هذا يندرج تحت أصن فقهي عفوا يعني قاعدة أصولية وليس قاعدة فقهية قاعدة أصولية ها تخليل اللحية نحن نقول تخليل اللحية سنة هذا الفرع يندرج تحت قاعدة صحيح أحسنت أو نقول بعبارة أخرى أشعر المجرد لا يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب وهي بمعنى يدل على السحب لكن هم قالوا أشعر المجرد لا يدل على الوجوب أحسنت إذن هذا من أمثلة هذه القاعدة أما الصفة فيقول المال فيأخذ كفة من ما يضعه من تحتها بأصابعه مختبكة أو من جانبيها ويعركها هذه الصفة نص عليها أحمد وهي موجودة في حديث أنس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤل الإمام أحمد عن هذه الصفة فأجاب بهذا الجواب ومن سننه وكذا عن فقة وباقي شعور الوجه الصحيح من المذهب وعليه جمهور الحنابلة أن باقي الشعور كاللحية يسن أن تخلل باقي الشعور كاللحية يسن أن تخلل يعني يبدو أنه قياسي يعني لا أظل أنه يوجد في السنة المرفوعة ما يظل على هذا ولا أذكر أنا لا أنفي نفي هذا يحتاج ولا أذكر حتى عن الصحابة ولا أذكر حتى عن الصحابة لكن يعني رون أن باقي الشعور شعور الوجه حكم حكم أن لا تعامل معاملة اللحياء ومن سناني تخيل الأصابع أي صابع اليدين والرجلين قال في الشرح وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يدي اليسرى من باطن رجليه اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس نعم يقول من سننه تخليل الأصابع تخليل الأصابع عند الحنابل سنة لحديث لقيط لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل تخليل أصابع رجلين رواية واحدة عن المم محمد أنه سنة. رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه سنة أما تخليل أصابع اليدين فعن أحمد روايتها الأولى أنه سنة وهو المذهب عليه جماهير الحنابلة وهؤلاء استدلوا بدليل واضح وهو عموم حديث لقيت رواية ثانية عن أحمد أن تخلير أصابع اليدين ليس بسنة وأن الحديث لا يتناول ودليل هذه الرواية ما هو صح هذا المعنى دليل هذه الرواية قالوا أن أصابع اليدين مكتفية بتباعدهما فليست بحاجة للتخلير <تصفيق> ويعني المتوافق مع عموم الحديث يشك أنه رواية الأولى لكن نحن يعني ليس هذا محل لكن الآن نقول أنه السنة عند الحنابلة تخليل أصابع القدمين بلا نزاع تخليل أصابع اليدين في أصح الروايتين في أصح الروايتين ثم قال, قال في الشرح وهو في الرجلين آكد لماذا قالوا في رجلين آكد لأنها ألصق من اليدين لأنها ألصق من اليدين فلهذا جعلوه آكد بمعنى أن خلاصة مذهب الحنابلة أنه يستحفل يدين ورجلين لكن حتى الحنابلة يرون أنه آكد في آه آه القدمين يقول ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده يسرى أما كونه بالخنصر فهذا لحديث المستورد بنشداز أطير عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بخنصره صلى الله عليه وسلم وأما أنه خنصر اليد اليسرى فلأن اليد اليسرى موضوعة في الشرع لإزالة الآذاء وفي اليسرى بالعكس يعني في اليمنى يبدأ من الخنصر إلى الإبهام وفي اليسرى العكس ودي الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وهذا من التيامن وهذا من التيامن ثم قال وأصابع يديه إحداهم بالأخرى هذه طريقة التخليل في إصابع اليدين وهو يعني قد يكون هذا متبادر لدينا أنه إذا أراد أن يخلل أصابع يديه فكل يد أصابعها ستخلل أصابع اليد الأخرى يقول رحمه الله تعالى فإن كانت أو بعضها متسقة سقط نعم يسقط لأنه لا يوجد ما يخله يسقط لأنه لا يوجد ما يخلل في هذه الصورة ولا يوجد مكان يحتاج إلى زيادة تنقية وتنظيف فقينا في مسألة تتعلق بالأصابع وهي مسألة الخاتم هل يحركه أو لا ولم يذكر المؤلف وإن كانت لصيقة بهذه القضايا خلاصة مذهب الإمام أحمد وهو منصوص عنه رحمه الله أنه إن كان الخاتم ضيق جدا يظن عدم وصول الماء إليه فإنه يحركه وإن كان واسعا يظن أن الماء يدخل من خلاله فإنه لا يجب عليه أن يحرك الخاتم قيل لأحمد من توضى يحرك خاتمه قال إن كان ضيقا لابد أن يحركه وإن كان واسع أن يدخل فيه الماء أجزأه وقد روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه هذا خلاصة المذاب وخلاصة أيضا المنصوص عن دمام أحمد بهذا التفصيل نعم اقرأ ومن سننه التيامن بلا خلاف ومن سننه التيامن بلا خلاف من سنن الوضوء التيامن يعني البدء بالأيمن من الأعضاء المقصولة وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف ويدل عليه الأحديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بيده اليمنى وبرجله اليمنى وأنه كان يحب التيامن في طهوره صلى الله عليه وسلم ولهذا لا خلاف فيه لكثرة ووضوح ووفرة الأدلة وبناء على هذا لو غسل الأيسر قبل الأيمن صح لو غسل الأيسر قبل الأيمن صحا وهذه هي الرواية, هذه هي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد ولا توجد رواية أخرى لكن الرازي في تفسير حكى عن الإمام أحمد أن التيام واجب والحنابلة شذذوا هذه الرواية وجعلوها منكرة ولا تصح عن الإمام أحمد وهذا صحيح وهذا صحيح هذه الرواية شاذة بشهادة العارفين بكلام الإمام أحمد ثم الرازي رحمه الله يعني ليس من من أو ليس من شأنه أن يعرف روايات بالتفصيل عن الإمام أحمد فالخطأ عليه وارد في هذا الباب فالخطأ عليه وارد في هذا الباب الحاصل أن هذه الرواية لا قيمة لها وأظن أن الرازي يعني أخطأ أو فهم شيء آخر أو لم يستوعب كلام الإمام أحمد إلى آخر أسباب الأخطاء في فهم كلام أحمد نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرم ومن سننه نعم. وأخذ, ماء جديد ل... ل... وبعد مسح... وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه الصحيح من مذهب الحنابلة وهو اختيار الخرق والقاضي وبن قدامى أن أخذ ماء جديد للأذنين سنة وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد واستدل بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا في حديث عبد الله بن زايد أنه كان يأخذ صلى الله عليه وسلم ماء جديدا ولكن الإمام أحمد استدل بأثر ابن عمر فكأنه يشير إلى ضعف الرواية المرفوعة كأنه يشير إلى ضعف رواية المرفوعة القول الثاني الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يسأل أنه أخذ جديد وهذا اختيار القاضي فالقاضي له اختياران اختار الرواية الثانية لكن كل واحدة في كتاب لكن كل واحدة في كتاب واختيار الماجد وجماعة وابن قاضي الجبل الشيخ تقي الدين التي هي الرواية الثانية أنه لا يفتحب ودليل هذه الرواية ظاهر وهو أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا بل قالوا لو صحت الرواية لحملناها على أنه أخذ ماء جديدا لأنه لم يبقى في يده ماء لأنه لم يبقى في يده ماء لا لأنه سنة فهؤلاء يرون أن هذا ليس سنة يعني مطلقا بسبب كثرة الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديدا بل لا يوجد حديث فيه أنه أخذ ماء جديدا إلا حديث ضعيف هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى ما هي؟ لا قد تكون لكن مسألة ألصق بمسألتنا هذه المسألة هل يأخذ ماء جديدا لأذنين مبنية عند الحنابلة على مسألة أخرى ويهلل الأذنين من الرأس أو لا كيف مبنية بمعنى إذا قلنا, إذا قلنا ان الأذنين من الرأس فعلى هذه الرواية هناك خلاف هل يأخذ ماء جديدا أو أما إذا قلنا أنهما ليسا من الرأس فأنه لابد أن يأخذ معايا جديدا واضح فهي مبنية عليها وأما مسألة هل هل الأذنان من الرأس أو لا ففيها عن أحمر ثلاث روايات رواية الأولى أن الأذنان من الرأس وهذا سدل بحديث الأذنان من الرأس الرواية الثانية أنهما عضواني منفصلا عضواني منفصلا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد ما هي ما هو الأمم من الرأس أو من الرأس أيها صحيح ما أقبل منهما الرواية الثالثة ان ما اقبل منهما فمن الوجه ويوسل مع الوجه وما يعني وقفاهما من الرأس ويمسح من الراس أو ظهرهما من الراس ويمسح مع الراس ثلاث روايات في هذه المساله لانه لا يوجد نص صريح وهي المساله يعني ليست واضحه بالشكل طيب يقول رحمه الله تعالى ومجاوزة محل الفارض قبل أن أنتقل بس أريد أن أقرأ لكم كلام الإمام أحمد في مسألة الأذنين يقول أحمد في الرواية المشهورة التي عليها المذب وعليها الجمهور من الحنابلة قال أحمد أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا فهذه فتوى الإمام أحمد مع السيد الله عليه رحمه الله يقول ومجاوزة محل الفرض يشتحب عند الحنابلة أن يجاوز محل الفرض إذا أراد أن يغسل ودليلهم الحديث المشهور أن نبي صديقهم قال إن أمات يأتون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين بناء على هذا الحديث يعني يرى الحنابلة أنه يشتحب أن من جملة مسنونات الوضوء عندهم تجاوز محل الفرض تجاوز محل الفرض نعم ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره زيادة عليها ويعمل في عدن الغسلات ويعمل في عدن الغسلات بالأقل نعم ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة <تصفيق> الغسلة الثانية والثالثة سنة لمجأ في حديث علي وعثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فالغسلة الثانية والثالثة سنة وأما أنها سنة وليست واجبة فالدليل عليها ما جاء في حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة هذا الحديث الصحيح توضأ مرة مرة فإذا جمعنا حديث بن عباس مع حديث عثمان وعلي تبين صحة قول المؤلف ومن سننهي الغسلة الثانية والثالثة قال رحمه الله وتكره الزيادة عليها تكره الزيادة على الثالثة <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم وقيل بل الزيادة محرمة لأن الحديث يدل على المنع التعدي والظلم والإساءة هذه أوصاف للمحرم ويؤيد هذا يعني ويؤيد هذا القول وللحنابلة قول الإمام أحمد لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى قول الإمام أحمد لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى فهل يفهم من هذه الرواية التحريم قد قد يفهم منها التحريم لكنهم لم يقولوا رواية هم قالوا قول في المذهب أنه ثم يستدلون بهذه العبارة فقد نفهم منها أنها رواية أو أنه قول يؤيده ظاهر كلام الإمام أحمد والقول بالتحريم متوجه جدا لا على وصول أحمد ولا على ما تقتضيه الأدلة يقول ويعمل في عدد الغسلات بالأقل يعني إذا شك في عدد الغسلات هل الغسل مرة أو مرتين أو ثلاثة فإنه يعمل بالأقل لأن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه لأن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه فإذا كان هذا هو الأصل فانه يعمل بالاقل فإذا شك الغسل مره او مرتين فإنه يزيد يعني اذا كان يريد أن يغسل مرتين وشك الغسل مره او مرتين فانه يزيد غسله يقول رحمه الله تعالى ويجوز الاقتصار على الغسله الواحده لحديث ابن عباس السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره والاثنان افضل لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين والثلاث أفضل لما تقدم من حديث عثمان وحديث علي وحديث الله بن زيد رضي الله عنهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره لأن جاء في حديث الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فالتفاوت بين أعضاء الوضوء لا حرج فيه بل هو يقول الشيخ هنا لم يكره ولو قيل أنه سنها حيانا لم يبعد ولو قيل أنه سنة أحيانا لم يبعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا وغسل مرتين وفاوت أحيانا فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يصح مسح العنق مسح العنق على الصحيح من المذهب وعليه الجماهير وهو أصح الروايتين أنه لا يشرى أنه لا يشرع. ولهذا قال ولا يسن مسح العنق لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على مسح العنق ولأنه ليس من أعضاء الوضوء وعنه رحمه الله يستحب وعنه يستحب هذه المسألة على الشيخ أبو يعلى في كتاب الروايتين بطريقة جميلة ويعرض الخلاف عن الإمام أحمد والروايات ويعلق وينقل وكلام رائع جدا وان كان كلاما وجيزا مختصرا لكن يعني على طريقة المتقدمين في الإيجاز مع الاستعاب وجودة يعني العرض يقول الشيح ويعلى في كتاب روايتين ووجهين مسألة واختلفت يعني رواية هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه فنقل عبد الله قال رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه ونقل جعفر بن محمد عنه وقد سئل عن مسح القفى فقال لا أدري يعني حديث ليس عن طلحه عن أبيه عن جده في مسح القفى فلم يذهب إليه قال أبو بكر الخلال توهم عبد الله ولم يضبط لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة يعني يقول الإمام محمد لم يتوقف بل ضعف الحديث وما نقله عبد الله من هذا التوقف التردد هو وهم ثم قال أبو يعلى ووجه رواية الأولى ما روا عبد الوارث بن سعيد عن طلحة بن مصرف عن نبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأمر يده على القثاء وقد بيّن أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال بلغنا عن ابن عيين أنه أنكر أن يكون له صحبة وأكثر ما في هذا أن يكون مرسلا هذا الإمام أحمد يعني يقول هذا الحديث أكثر ما يعلّل بها أن يكون مرسل وإذا كان مرسلا فنحن نستدل بالمرسل هذا معنى كلامه ثم قال ابو عيين ووجه الثانية أن العنق ليس من الرأس ولا يتبع الرأس في المسح ولا يلزم عليه الأذنان لأنهما من الراس في سطر واحد ذكر الدليل وأجاب عن الإشكال ويقول دليل الرواية الأخرى التي ترى عدم شعيت مسح العنق أن العنق ليس من الراس. وإذا لم يكن من الرأس فلا يسرع أن يمسح فإن اعترض على هذا الاستدلال بالأذنان فإن الأذنان من الرأس واضح؟ وبهذا انتهى يعني ذكر الخلاف والخلاف في الحديث وبيّن المقصود عن الإمام أحمد في أسطر الحقيقة يسيرة من وجهة نظري أن طريقتهم في سياق الخلاف رائعة جدا مختصرة فيها فوائد ولا فيها تطويل إلى آخر يقول رحمه الله تعالى في آخر عبارة في الباب ولا الكلام على الوضوء يعني بل يكره يعني بل يكره لكن الكراهة هنا فسروها الكراهه هنا فسروها بانها خلاف الاولى قالوا يكره ولكن الكراهه هنا هي خلاف الاولى قوله ولا كلام على الوضوء فيكره عند الحنابل ان يتكلم اثناء الوضوء قالوا كان بالذكر الا اذا كان بالذكر فاذا كان بالذكر فلا حراج. وعلى هذا يكره مطلقا ما لم يتحدث بذكر الله وقد يريدون بقولهم إلا بالذكر يعني الذكر المخصوص وقد يريدون جواز الذكر عموما أثناء الوضوء بهذا تم باب سواك وسنن الوضوء ونكتفي بهذا اليوم فعنك الله بحمدك شكرا لك واتوب إليك